ونقر في الأرحام ما نشاء إلى جد مسن ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبله أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدا فإذا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 ربنا الله في الدنيا والآخرة بسبب إلى السماء ثم ما يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي